في القرآن تفسير يمتلك الترغل زارة يمتلك المدو كصورة المائدة كثلاثة عراثة نافجة نستن كثلال ثلاثة عراثة ناو ثلاثة سوستن ناو ثلاثة بلستن ناو يتيازون ناو ساعة القبب نبالكو سلاق أمنا السكر من أجل ذلك الذي يسيبون يا عدم ليجوا واندمون قلوا مكبر مقانع بعلم شعلوا النار الطيئة في نقارب مما فتعموا الله سبحانه وتعالى ينهجوا الرداب له أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض نفس ساعة تتعطى وإن بمريك لا يمنى المعينة بل الشوت أكبارا سايفة ثم يقدل فكانما قتل الناس جميعا يسوزرو الدين بترك لا عندك الفايق والترال عند تسوي على الصفات يات الصوت يجت الجلو يسوزرو الدين الناسونم أبغاونم كمرو وندمونم رهتونم كمرو لجوا تونم لا سوت يما يتجنك يما يتسب خلقنا وبلو الله سبحانه وتعالى فقلت نقرون على ومن أحياها عند النفس هوة لتك أثنى ما أدرك عكم يعلو سودغموه إلا نال الله ومن أحياها ومن تسبب في حيات نفس عند النفس هوة للزرعة لتك أثنى ما أدرك مكنياتي هنا لقدل يتوستنبث يعد عنه yadabaka waash toyasama lape yashat panama lape ገዳዩ zulmali gedal gedayu yasadadu yallawun madhloom dabakao yadana wa yimmi gulweta inyali gulweta inyali gulweta yun kaalasabwala e gulweta yasakoma liwarrawsil ba gulweta kalaklo أحياء الناس جميعا يتشن هو التشج سهوان يا دهنا جسوز جربتك لان البيت فاتوا السنو بس سو مكنات السو تحدق وتشو ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ملكتين وتشن مسرج وتشو ونيزو لا مستمر بجلس ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرحون قن كنسو محاكا البزوات كمكتليلك معمس إن كمعكبريلك مجفرين كمسماتيلك مدنقرن مرتو كذيان بحق لعيد جنبر ومعلف عمسو إلال موسرح معلث عباقاي معلث إجدلون يمي أباكين معلثنا إهل يمي يميا يمي أباقنوا وقتون يمي أباقنوا موسرفي بالام إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله النزام الله ننع ملق تنياون يمي واغه كالله قارات أورنت يمي كفت كنبيو قار عليه الصلاة والسلام أورنت يمي كفت ويسعون في الأرض فسادا بمدر الله بلشبهرين بل مدفوسنا مقبارا የሚጣፋፉ ይሚጣደፉ ስለ መጣፋፋት አን ይቀተሉ ጀጃቸው መገደል ነው ወይም ደግሞ አው ይሰለቡ ወይ ማንገታቸው ሊሸመቅ ነው መስቀል አው ተቆጣ አይድihም ወአርጆihምን ኺላብ ወይም ጆቻቸውና አግሮቻቸው كان يجي خذجر اغرقار مبرد ذلك لهم او ينفوا من الارض ويم كماريس كاك كبابي كمين وربة اغر مبارر መባረር ወደው باتشو نفي مبارر ودو ميرو على الله سواتش بماريس لاي سواتش نيامي قطعشو ما أباخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في Sub عذاب عظيم pushБALして aveir aflеру teenageki onlineK深 indiquerанизations!!!!! 3DFtaniQimi UAO Pto Adhir ne 이게 quantsげ absorbed o 요런 거함urus ni 다 먹을 수 doubt BUT challah uses cultured �az님이bank 등반하지 않은 경undi Be radmzic heuresel kafireanasl كفاري هنا اللتال ينبلونه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ان ساعت شلو باتشو ساعت شلو باتشو ما بقوة عطار عقماتشو سايحون توبة ياد الربو ما منما يدردهم فعلموا أن الله غفور وحين النسوة الله سبحانه وتعالى ما رياضا يمونون يالفات شوال فالذيان ngi di ina di ang kasos yao wajanun yasarus ba man ang maka yindo min ng bara sabi ng nuzul قابلنا قابل ما له كذا بها لا جزاء الذين يحاربون الله وسعون في ورسوله ويعاونون في الأرض فسادا أن يقتلوا لبتعاوس سبب النزول على اللوبي سبب النزول تنغريا له لا بوسه استمر يونا منين يلاحكم على لبراتكم هم؟ يونو سواجه سلمو مطلنا نبي جغار عليه الصلاة والسلام يمجينا ايار عليه الصلاة والسلام السي ودف يبادر مانو ودف جميل الرنية وشاك كبابي هيدونا فشنطوام كواها وكوتطوام يالا كورت الطوال والسلام هيدو سيك اما امسو شنطوان منامنم سيك اما امسو دانو Kadan ubalang bizogmalis mo sa wiyot mijaon ayun. Dileman niya ni nagintcha umblen gellan na naveratuna anos. Di man na tuyo na atulong mityikan. Ayno rin damilir mijaon was sadu. Kasi ala nabiyo alay salat o salam si dar sa wiyot nabiyo sallallahu alayhi لن نزي سوى الشمي هرمجاني وثايد الباكشو وثانو نبيه عليه الصلاة والسلام هلالنم؟ هكذا؟ بور من يمال فيه هاي هاي بسوداني يانا تسقط حدود المحاربين يطورن يتشو يشفتو اتشو كتع في إذا تابوا قبل الفدرة عليهم بأن السلائي بموز عن نقوة عالتربات حاكم و سايدات شو بفيت توبة نستهات هذا الرقو وذا توبة كقبو انتناك يساقف على الهقو وعلم التقبرو بأن السلائي يساقف الذين والله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يا لب محاربون المسلمون بهم انت جاونه محاربون المسلمون أما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنهم من حتام القتل وقطع الرجل وظاهر الآية يقتلي سكوط الجميع وعليه عمل الصحابة يريدون أن يخرجوا من النار يريدون يوطيشه فالقالوا أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها م? لا من زيادة الرسول إلا الذين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كنا انتهى با الله بتكثكلي أمناك تكثكلينا با الله سبحانه وتعالى بالجنة أملاك النتي أمناك كله اتقوا الله الله انفروت وابتغوا إليه الوسيلة ودسوا يميك الرنقر انفلقوا وابتغوا إليه الوسيلة قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطائنا عن ابن عباس أي القربة واقتغو إليه الوسيلة ما لك سقام يتقربوا عبادة واتشنفة اللقوة فلا لقلنا سروا سقادوا سؤموا ما لتونه أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه فالسنب متازا السنب يحدثون قربة مترات ودى الله تقربوا ما لهن اولائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله وجاهدوا في سبيله وابتغوا اليه الوسيله قرب عبدوا الله وجاهدوا في سبيله باالله من غير لعلكم تفلحون نزعى طوزندا نزعى طوزندا نزعى, نزعى لموت عثي هنا قريعة صلقات تهالي لعل الله من معلث ابتغاء الوسيلة اليه سبحانه والجهاد في سبيله سبحانه وابتغوا اليه الوسيلة قهو اللي لم يعتقى لنا برعل جهاد اللي بتال من هذا الرجوع لأهميته وابتغوا إليه الوسيلة ودع الله من كربيا فلقو مالك عبادة عدرو مالذنهم الله من كربيا ومن دنياهن وما تقرب عبدي إلي مما افترضته عليه هذا مسكدمت وما كنوه تقرب إلي مالك ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالنوابق اهون عباده سروره زيام بيون يعني فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره الذي يبصر بي ويده التي ينتش بها ورجله التي يمشي عليها اي تقرب الى مالت ماله عباد عنده هنا نميا تقرب الى الله نبياتين وفي لارغوا تشو الله ان سيتم بلاي يتموت وابتقوا إليه الوسيلة مالت نبي مالده ولي مالده شيخ مالده مالت به النور قبل سن نجرنا نضرب نعم قد من دولا راسيا سبعة شون حتى نبي وليس الشيخ نبي يوتشينس نبي محمد صلى الله عليه وسلم نكالنا نادم نبيون ولي زنة وسيلة هم نقول وساتشون متى وسيلة ما لتوابتغوا إليه سلاة السلاة من الدرسة فلقناه من الدرسة هناك من ما أقربه هناك ما لتواب عبادة أنا. الله أزن دعنا مدرب عبادة ما اتزازناه ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهون انجي بسوج وسيلة هلو هل تبعنا الله سبحانه وتعالى جزو مخلوقات عن بتكم بجعرق علالا بسماية علالا بملائكا بجن علالا بنبي علالن بعاليم علالن وبتقه اليه الوسيله الوسيله هو التقرب له ما هو ليس نا توسل يفقدان لما له ايه ما رجع يقول هذا الله بالعمل الصالح كهنا او ايه الصالحات واعملوا الصالحات الله خير الكلام ما له ثواب وبهذا ترجع ما كلهم بالوعدن. እንዲያ ጋሩስ እገ ቡሾች እኮ ሶስቱ ሰው አንዳቸውም በሆነ በትልቅ ሸክ በምናምን በነብይ አልተወሰሉ የተወሰሉም ነው በስራቸው በስራው ወሰል በስራው መለምን አላህ ይቻላል ጓራው ዳቸው በአባስ ድሮ ነብዩ ዱአ ያድርጉ ነበር አሁን ደግሞ አንተ ዱአ አድርግልን دعاء هذا الجامعين مالك، أبرد وعند ما درجنا، صالحه هون سوي، إشال الله يسوا الله سود، دعاء بهذا كشجر اللهو. لكن يانسويه عن ستو، بسويه هني بهبله، إن جاء توصل مالتكم، إن جاء هني ثلمده وتوصل عسله، يوم نسويه كنانستو، إن سنجب يقولون ميشتل الزعج سفر لقاندو يلي جيتوا ሰው يمي فراون سو يمي أكبرون سو يزوهدو اندم يسفرارا اللهم يقولون حجان ديوتا موسى الناعي سان طيقو محمد الناعي إبراهيم نيزو انقري بالنزي سوى تجلال اعو تنس يبلث امتوى التجلم بالنس فيه نبه مالة انو توصلوا لما يسفرارا دمو سبحانه وتعالى يسفرارا عسلو بالنزي يولب كما لهتكو انت براز بحراسي يولب اتصف رنكالكو الله سبحانه وتعالى يبارو في عجي تنثو بعدواتهم مملت يا فراك تحال جنب بالمال فيك الله لا لبيك ولا سعديك ميلاتوك قال يا من لبيك لو دم انت ما منهنا اياك كن Allah subhanahu wa ta'ala patatik langya ba-rochi waday suwa mino, waday suja chyongka dala guba ma chumelisal chwaala. Nani as-for li gawal ta'aliya ba-galayuhunibye ba mo? Tawassulu lamindinno bwetila luk ba-nabiyyato kya al-barzaw. Ahum ba-noohi tawassulu miya ra-gayta chwaala? Nooh dawa chwa la, chwa? عندوبي من لما انتوا كف كف بعلو سنك على كل حال يا وسته في الجبال دي شافنقطكو لمن ودي جدل هدكا من فرينو يمتص الماكينه اكو ما من أن هذا صرافي مستقيما فتبعوه فجا ولا مناله ولا تتبعوا السبول وداكني وداكرام يالو منغلوش بقى بزو منغلوش ناتشو قالنا مسلو باندو فجباه تكسر اللهنا فسفرق بكم عن سبيله ك الله سبحانه وتعالى تذكرني يوم نجدو يزوج دليل جب على الناس تنكع عشان النذيل منجدو شيء بتأم لا تف به شلال الأدرش شاهن دلوقت به شلاله من يوم سو يفسره مع النمل من من النبي ينصن هذا متذبر وسيلة فلقوله أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه يهن الولايات يفسروا معنه تقبرينه تقبر يعثر أن يوجز فوس ما توزتنا عند جل سلاحيه أولاد عند جل سلاحيه والوسيلة هي التي توصل بها إلى تحسين المقصود والوسيلة أيضا عالمون على أعلى منزلتي في الجنة وسيلة من تبالي لك وابتغوا إليه الوسيلة بعلت وسيلة من بالي الجنة عندما أرى يا موسى لابلال وسل الله لي الوسيلة لني وسيلة لم من اللي نبي عليه الصلاة والسلام يعذر علوه وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء عذان في سماي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلف له شفعتي يوم القيامة يهن الجعذر جهنم وسلا لني لمن اللي شفعة ينيشيم قلنا للسوي هون اللثال الله ثبت اللثال بلوان بصحيح مسلم أن عبد الله بن عمري بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن الله أكبر شل الله أكبر بل حي على وجه لا حول ولا قوة إلا بالله بن كذلك ثم سلوا ثم صلوا علينا كذلك بنيا اللي صلواته ورده اللهم صل على محمد وآل محمد ونقل كذلك فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي إلا لعبدي من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة فحلت له شفاعة لا تنبغي لا تنبغي يا سويني له قال عليه الصلاة والسلام وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا وابصقوا إليه الوسيلة لاجهادي جبل صلاة جبل للنبي سلذي الوسيلة واستقوا من العربية واستأله ذن عباده أذنها يماتوا صلاته أعلىها لا إله إلا الله أذنها يماتوا العذاب عن الطريق لما أمرهم بترك المحارم وفي الطاعات عمرهم بكثال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيض ولا تحول ولا تزول من الغرف, في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم ولا ييأس ويحيى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه يا إلهي الله يا أيها الرسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون إن الذين كفروا النزياء بأى الله كادوا بنبيات كادوا مطمئن نفاتيين لم يعلم النزياء بأى الله سبحانه وتعالى يأتبى لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ومدر الله يعلم بمولو لنسو به وننا السن يميها الليلة امتماسا سايق بيستات في دالي كفلو ما تقبل منهم كالنسو ايقبل الله ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم لنسو يميام مكبعا نوم ميتاب قعا اتشونا بفيدع ايت تعلقهم باقل انجب يممي ايت تعلق بس بس يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الناس دمنهم بلوك جهنم سات موتة سفلل قالوا جن موتة عايشون موتة مبالغة فالسماية تصلون ولهم عذاب مقيم لزنت لم يمي زو يمي زو وترك أهل الله على كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من غم وعيد فيها كأنك سلم موتة سفلل اذاو اندي اندي انديملسوا فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته واليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك وكلما رفعهم اللهب وكلما رفعهم اللهب اساسو في اناشاتهم ودلا يداجن انفلاتهم فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بمكامع الحديد فمدوشة زبنوتش جبنايب فتوه ولا تهش سمتان فيردوهم من أسفلها ولهم عذاب مقيم دائم مستمر خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها أنا سوالمالي يؤتى بالرجل من أهل النار له كمك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك كساك بالبئة وتوجه عمدو اندي متأي الدرقنة يا آدم نج اندي تأي هراسكن اندي تأملكة كو يبالال فيقول شر مضجع كمكة متعوة تفلو يكف مكة متعهنون أي روز. فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ بمدر ملو واركسته نزعب تنجد وضعه بفكه لله تموكره على الله؟ يبقى لعب. قال فيقول نعم يا رب آه وقيته فيقول الله كذبت واشه أترى قومهن قال سألتك أقل من ذلك فلم تفعل كذيان نسال نبريض أيكو مريض لايك ما شاركو فيؤمر به إلى النار ودسات اندهت yid darragal wada sa atan diwar niqtala yid darragal ila wassariqu wassariqatu yawandiliyiba ayasiyatiliyiba faaktu'u aydiyahuma ajwochachachawun kuratuachaw jaza'an bima kasaba baadarragut basarut sirah kafiyyatchaw sihun nakalam min Allah ka Allah zandiyam atta الله سبحانه وتعالى عشنا فينا حكيم منه طبب ان من يامنا لمن ونجل من قطعة ان دم ياسفلقو ان يا يتاكمو ياو قال الله حكيمنا فمن ساب من بعد ظلمه كسرق هالا كبدل به هالا يتوبتسو وأصلحا كذيا ياسا يسرقون يمالسا يكمعون يمالسا توبت يطيق فإن الله يتوب عليه الله كري لوال إن الله غفور الرحيم الله مارينا زينونا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى يسمعتنا يمد رجسنا يسمهوننا عليكم على, على وقتكم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله يفلجون سوي كذا لا فلجوا دم والله على كل شيء قدير الله كل النجار مدرج يمشي الجتانو قلنا لبان الجن مقرط دروب جاهل يمجزي يسلم مدن البر بإسلامهم شرط سفرتها أما ربتنج مقرط هج الدهن توسنا وزيد الشروط نخروا كما سنذكر إن شاء الله تعالى كما كانت الكثامة والدية والكراس وغير ذلك والكراد وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح متى تقطع السارق يد السارق ما تقطع يد السارق ليبعد جمشانا من قرطه نبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق ليبعد الله لعانى عور جفتها على النبي عليه الصلاة والسلام يسرق البيضة انقل عن سرقه فتقطع يده لان دي تنقلال في الجنياس قرطال ويسرق الحبله فتقطع يده عند جمل ثرقه الجنياس قرطال أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم قالوا تقطع يد السارق في ربع دينار بن دينار عند رقنة يقوى رتال عند دينار عند دينار سنتبرنج سنتبرنج عند دينار أرباب ربعون باس سربر مالك باس سربر ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا يدينار عند ربطانياناك هجاب لا يبال لنوجك هجاب تأتي بال لليبا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع دينار لا ما سواه وحديث ثمن المجني وأنه كان ثلاثة دراهم بصد درهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كانت دينار في اثنى عشر فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق ويروى هذا المذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم وبي يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن مساعد ولهذاءي والشافعي وأصحابه فمن سرق واحدا منهما او ما يساويه قطيع ربع دينار وام ثلاثة دراهم يسرق أسوي القرة إمام أبو حنيف وأصابه أبو يوسف ومحمد وزهر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم على السرق يرحم سيسرق فذيابة أتشاله على القرة فمن تاب من بعد ظلمه وأفلحه فإن الله يتوب عليه عبد قدره ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير جزاكم الله خير بارك الله فيكم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين